الله ب موسوعه ا ت ع م ل ن بصير له ملك ل ا م ا ا والأرض وإلى الله ت ت وإلى ر ج الأمر يولج الليل يولج في ن ا ر و و ي ل ج ا ل ن ه ا ر في ا ل ل ي ل وهو ع ل ي م بذات ا ل ص د و ر آ م ن و ا ب ا ل ل ه و ر س و ل ه و ا م ي ه ل ك م م س ت خ ل ف ي ن ف ي ه ف ا ل ذ ي ن آ م ن و ا منكم و أ ف ق ب ل ه م أجر ك ب ي ر وما ل ك م ل ا ت ؤ م ن و ن ب ا ل ل ه و ا س و ل ي د ع و ا م ن و ا ب ب ر ك م وقد أخذ م ي ث ا ق ك م إ ن كنتم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 من ذا الذي يقرض الله ق ر ا حسنا فيضاعفه له وله أ ج ر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعانوهم بين أ ي د ي ه م وبايمانهم بشراكم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 فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه ا ل ر ح م ة وظاهره من قبله العذاب وظاهره من قبله العذاب ينادونهم أ ل م نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أ ن ف س ك م وتربصتم وارتبتم وغرتكم ا ل أ م ا ن ي حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية أ ل موسوعه ي النابلسي ل و للعلوم الاسلاميه ا س و ا ء ا ل ذ ي ن أ و ل و الحسنى ا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم ا ل أ م د فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أ ن الله يحيي ا ل أ ر ض بعد موتها قد بينا لكم ا ل آ ي ا ت لعلكم تعقلون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 وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إ ن الله قوي عزيز ولقد أ ر س ل ن ا م و ح ا و إ ب ر ا ه ي م وجعلنا في ذريته من ا ن ب و ة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون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 و ر ه ب ا ن ي ة ابتدعوها ما كتبناها عليهم إ ل ا ابتغاء رضوان الله فما رعوها, فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين آ م ن و ا منهم أ ج ر ه م وكثير منهم فاسقون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 ا ل ل الله ف ض بيد يؤتيه م ن ي ش ا ء و الله ذو ا ل ف ض ل العظيم